ذو العرش المجيد فعال لما يريد ألا تاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا فيه تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظة